اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا انك أ ن ت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم م ب ا ر ك على سيدنا محمد النبي يعني آله وسلم وصحبه في الامي م ح ض ر ة ا ل ا ض ة كنا بنتكلم م ع ا ك م عن ل م ا ء ا ل م ش م س ب ا ا القسم الثاني أقسام ا ا ع ت ب ر ل من م ي ه و ق ل ن الناء ا م ش م س هو الذي سخنته الشمس ويكره استعماله نظرا ل ت أ ث ي ر ح ر ا ر ة الشمس الحراره ة الشديدة ي ف ف الشديده ح ر ر ا ة ة ف ي بتعمل علي طبقة هذه الطبقة ب ت عليه هذه س فيه الجلد ف ت ص ب بالمرض الإنسان اللي و البرس فعشان قلنا الماء لازم يجاء إنه كده مشمس ب ا ل ت أ ث ي ر الشمس م ب ا ش ر ة عشان ما ب ق ا ش عندنا ت خ ن ب ا ل ج ز ولا بالكهرباء ولا كذا قال ويبقى في إ ن ا ء منطبع يعني بيتفاعل مع الماء ويكون طبقه ة ذ ه الطبقة الجلب فالأشياء اللي بتتفاعل مع الماء من شدة الحرارة حديد ونحاس ورصاص وألمنيوم بتأثر شدة في حديد مع من لو في غير ذلك آه لو ذلك في غير قال يجوز, يجوز استعمال زي الماء أ و والفضة يجوز ا الداب ن ي س ت ع ل ل ا ا م إ ن م ا حيجي تحريم من ك أو أ خ ر ى ح ن ك ل م عليه بعدين إ م ا ا ل أ و ا ن ي اللي من الخزف ومن الطين قال الفقار قال فيبقى ديات ما ما استعمال الماء ده ده بيتأسرش ينفعش فيه طيب احنا بنتكلم النهارده ان شاء الله باذن الله عن النوع الثالث او القسم الثالث من اقسام الماء اللي هو الماء المستعمل هيبقى طاهر هيبقى طاهر والاااا ينفع ع نطهر ا ل ب و تاني ولا ما ينفع شيء فقالوا ان الماء المستعمل ده هنبصله هنبصله ازاي قال احنا استعملناه في فرض ا ل ط ه ا ر ة ولا استعملناه في اداء ع ب ا د ة ولا ما يستعملناها لا في ط ه ا ر ة ولا في اداء عباده ة قال ا يعني ي الكلام اللي انت بتقول ده قال الماء المستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة قال اه قال ي ب ق ى إ ذ ن رفع حدثا رفع إ ي ه ي ب ق ى إ ذ ن رفعه للحدث يكون سبب في أ ن ه استعمل ي ب ق ى ما يستعملش مره ة طب بقى إ ي فرض الطهارة قال إنت لما فيك تتوضع مولانا. تتوضع كم مرة تتوضى تتوضى قال لما مولانا السنة أنت كم فيك ثانيه ل ث ة ا ا ل ل أ و ة ي الفرض ا ل م ر ة ا ل أ و ل ا ن ي ة هي الفرد ل أ ن ه ا اللي ر ف ع ت الحدث صح و ا ل و ا ل ت ا ن ي ة و ا ل ت ا ل ت ة سنه و ت أ ك ي د عشان ب نقول من س ن ة الوضوء ا ل غ س ن العضو ثلاثا ل انما ة يعني ن إ أ ن ا عندي ا ل غ س ل ا ل أ و ل ى في الوضوء فرد يبقى إ ذ ا ا ل غ س ل ا ل أ و ل ى لا يجوز استعمالها م ر ة ث ا ن ي ة ماش حبيبنا قال ل ن ي رفعت حدث رفعت ايه حدث يبقى ا ل غ س ل الثانيه والثالثه سنه ولا مش سنه سنه ماش حبيبنا طب انا عندي ج ن ا ب ة قال لما اغتسلت ا ل م ي ة اللي اغتسلت بها يبقى رفعت الحدث ولا ما رفعت شي ء ايوه طب انا عندي غسل مسنون غسل ايه مسنون يعني غسل مسنون احنا عندنا ا ل أ ر س ا ل المسنون زي ما هنبقى ن ف ص ل كده إ ن شاء الله مع بعض سبعتاشر غسل الغسل يوم ا ل ج م ع ة والغسل يوم العيدين وللخسوف وللكسوف ولدخول مكه والوقوف بعرفه قال أ ر س ا ل ك ث ي ر ة س ن ة سنه, سنة يعني, يعني ترفع حدثا ترفعش حدث صح ولا ل ي ه ب ت ك ل م معانا بس يعني الغسل المسنون يعني أ ن ا شطفت يوم العيد الصبح قال لا كانش عليك حدث اصغر, أصغر ولا اكبر قال لا ما كانش عندي ح ا ج ة قال عشان يبقى شكلي وهيئتي وريحتي يوم العيد كويس عشان هلبس الهدوم ا ل ن ظ ي ف ة ونتكلم مع الناس ونسلم على الناس يبقى إ ذ ا انت س ن ة ده إ ي ه عشان نعرف إ ن ا ل إ س ل ا م بيعتني بالمظهر العام و ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ط ي ب ة و خ ا ص ة في أ م ا ك ن الاجتماعات في أ م ا ك ن إ ي ه الاجتماعات كالتباصة ولا كرات ولا حاجات لها رائحة قال فل من أ ك ل س و ا م ن ابصم فلي اعتزلنا أ و فلي اعتزل مساجدنا قال عشان ر ي ح ل كلامك يبقى انت ما بتشربش بقى السجاير و ا ا ي مخصف ع وتدخن ي يشاركناش يبقى بقى يجيب و ي ج ر ف ن م ا ن ا إنما ما يكلمنش ويكبر وبوك وبقى بوك. ما ع بدون... لابس ش ن ت ك ل م بدون فيعني اه م ح و ن ي عمه ل ل ل ى ا ا ك ماشي لما حبيبنا اذا يبقى و ك ا ك و ل ه وامام مسجد قال اه قال ويجي وهو ب ي ر ك ع ع ل ب ة السير ا ة تجا مني ويخطب ب ش ك ل ه ه واللي يبقى ي ب ا ل ج م ع ة وبعد ما يخطب ي ط ل ع ي ج على ا ل غ ر ز ة ولا القوه ويشرب شيشه ت ك ف ا ح فيعنى هذا ب كلامنا منقول بس عشان يبقى عشان للمعلومات ا ل ع ا م ة ف ي ب ق ى إ ذ ا انا عندي, فقال أيوة قال عندي الاغسال ا ل م س ن و ن ة هي لا ترفع حدثا ترفعش حدث إ ن م ا ب ت أ د ي ع ب ا د ة ت أ د ي ع ب ا ه قال أ ي و ة عشان يبقى ا ل إ ن س ا ن مظهره ومخبره طيب إ ن شاء الله قال طيب يبقى إ ذ ن إ ذ ن الغسله ا ل أ و ل ى في الوضوء و ا ل غ س د الواجب الفرد قال ده ما ي ج و ش ا س ت ع م ل م ر ة ت ا ن ي ة صح ولا ايه قال ل أ ن ه استعمل يعني أ د ى ف ر ي ض ة هذه كلمه ا و أ و أ د ى ع ب ا د ة أ و أ د ى إ ي ه ع ب ا د ة طيب الكلام ده ب ت ق و ل ه ليه الكلمتين دول بالذات أ د ى ف ر ي ض ة و ك ل م ة مقول أ د ى عباده ماشي ا حبيبنا قالوا يبقى اذا لو أ د ن ا به ا ل ف ر ي ض ة عندنا ر أ ي ي ن عندنا إ ي ه ر أ ي ي ن ر أ ي يقول اللي أ د ي به ا ل ف ر ي ض ة لا يجوز ا س ت ع م ا ل و ر أ ي تاني ب يقول إ ن ه بدل أ د ن ا ف ر ي ض ة أ د ي ن ا إ ي ه فريضه يبقى الغسله الثانيه و ا ل ت ا ل ت ة يجوز استعمالها يجوز إيه؟ الوضوء ا المجدد انا م ت و ض ي وصليت ا ل ظ ه ر والعصر ي ت ا ل و ج ي ت اصلي المغرب وما خرجش مني ر ح ولا ن ت ق ض وضوء ولا حاجه فانت بيقول لي تعالى صلي يا عم أنت م... أ طلب فقلت لك لا قال لك انا ب ح ب اجدد الوضوء خلي بالك مندي بحب أ ج د د الوضوء الوضوء ما اديش فريضه ة انما ادي ايه بنقول إن ع ب ا د ة قال يبقى على ا ل ر أ ي ده يا مولانا قال اه قال بدل أ د ى ع ب ا د ة قال أ ي و ة قال يجوز و ر أ ي قال ما يجوزش ل أ ن ه أ د ى ع ب ا د ة برضه يبقى أ ن ا عندي ر أ ي ه ر أ ي بيقول إ ن لو أ د ى ف ر ي ض ة و أ د ى ع ب ا د ة لا يجوز استعمال و ر أ ي بيقول إ ن أ د ى ع ب ا د ة ولم يؤد فريضه يجوز استعمال قال طيب الكلام ده آ ث ر ي ع ن ي أ ن ت بتتكلم ليه قال ع ش ا ن ه ت تجد ي ع ن ن ا صور يختلف الحكم فيها ايه هو قال لواني غسلتي العضو ب ت اربع ع ي مرات مش ثلاثه يبقى ا ل غ س ل ا ل ر ا ب ع لا ادت ف ر ي ض ة ولا ادت ع ب ا د ة صح ولا ايه مش معايا ولا لا انا قلنا في ا ل ا و ل ا ن ي ة الاولى ادت الفريضه و ا ل ت ا ن ي ة ادت ع ب ا د ة يعني زياده على الفريضه قال والثالثه كذا إ ن م ا ا ل ر ا ب ع ة لادت دي ولادت دي صح ولا ايه قال إ ذ ن الغسله ا ل ر ا ب ع ة يجوز استعمالها لانها لرفعه حدث ولادت عباده لوضح كده يا قال ولكن دي هذا ل هو ان يكون مسلمة ز ا ه ي ج و ز ه ا و ل ا ما ا ج و ز ش ي ج و ز طيب هي ب ا ع ت ب ر ه ا ع ل ى د ي ن هناك ا و ي ديني على ق ل قال, آه قال هي لو اه هي ا ن ع ل ي ه ا الحيض ء اخرى لان ت ي ل هناك ا ش ي ا ق ا بيقولوا ف ا ع ت ز ن نفساء في ا ل م ح ي ط ولا ت ك ر ب و ن حتى طرن ف ا خ ت س ق ا ل قال الغسل ده ب ا ل ن س ب ة لها ف ر ي ض ة ولا مش فريضه ة مش ف ولا ع ب ا د خلاص إ ن م ا الحكم يجب وقتيه لو أ س ل م ت زوجتي غير م س ل م ة وكان على الحيض و أ س ل م ت هل يجب عليها الغسل لدخولها في ا ل إ س ل ا م يبقى لان و و الغصن الذي س ي ق و ص به ح ا ل غ هو ع ب ا د ة يجب ب ان لا نستخدم ان ه ؤ د ي على ا ل ر أ ي ا على ا ر ا ء ان ه ؤ د ي ع ب ا د ة و ادي عبادة وأدى فريض ففي ا ل غ س ن عشان الحظ ادي فريض ة عشان تتطهر من الجناب ة قال يبقى الغسل الإسلام وعلى على دخلت أدى مين عباد يقول لا يجوز استخدام الماء بتحت ماشي كده اتفضل يا حبيبي لا ما لأنه, ما لانه رفع رفع الحدث مش ع ن المستعمل ب ق و ا ل رفع الحدث هو رفع الحدث ايوه ي هي, هي, هي تعتبر ب ا ل ن س ب ة لي م ح د ث ة فاغتسلت عشان يحد لي الجماع معها خلاص. انما لما قلنا ا ل غ س ة عشان دخول ا ل إ س ل ا م هي غ س ت عشان أ د ت ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة هي ايه تركت الكفر ودخلت ا ل إ س ل ا م ماشي كذا أ ق و ل ثاني يا حبيب أ ق و ل ثاني طيب نعم حبيب اقول ثاني ح ا ض ب نقول إ ن ه ا ل ص و ر ة اللي عندنا عشان نخرجها على الوجهين أ د ت ف ر ض ه د ت ع ب ا د ة غير المسلمه ا ل ك ت ا ب ي ة ا ل ذ ي تزوجها زوجها المسلم وحصل عندها دوره و ا ن تتطهر من الدوره الاقل لانه م ا يصح ش عندي أ ن ن ي أ ج ا م ع زوجتي م س ل م ة او غير م س ل م ة وعليها الا الحيض فلا تقربهن حتى ي ط ه ر ف إ ذ ا تطهرن فاتهن من حيث أ م ر ك م الله بل خلاص الحالة إذن هي في دي رفعت ال... هي ب ا ل ن س ب ة لها الحيض لا هي... يمثل عباده ة بالنسبة ل ا إنما بالنسبة هي يمثل عشان ب ا د ة ع هيحل ليها ك س يعني هترتب على الغسل ده استعمال شيء ح ل ا ماشي حبيبنا طيب إ ذ ا ده في الغسل من الحيض طيب لو هي اغتسلت من الحيض هل غسلها من الحيض يكفي إ ن ه ي ما تغتسلش عشان تقول ا ل إ س ل ا م قال لا لازم تغتسل فلو قلنا إ ن ه يلزمها ا ل غ س ص لدخول ا ل إ س ل ا م قال يبقى ا ل غ س ل ده ادى ايه ادى ع ب ا د ة أ د ى ع ب ا د ة ا ل أ و ل ا ن ي اللي ادى فريضه اليه في ا ل ح ي ب في ا ل دخول ا ل إ س ل ا م يبقى ع ب ا د ة يبقى إ ذ ن على هذا ا ل أ م ر ما يصحش استخدام الماء ب ت ا ح ه ا ل أ ن ه في الحالتين في ا ل أ و ل ا ن ي ة رفع حدث و ب ا ل ت ا ن ي ة أ د ى ع ب ا د ة واضح نعم الله الله الله ف ش ع ج ة ا س م ه ي ج و ز د هو ه الاسم ا ل صحيح ا ل ذ ي ي ج ب أن ن ط ل ق علينا ه م ح عندنا كفر وشرك خلي ب كالي و ح ب ن عندنا ا ك ف ر وشرك بين ا لنا ذ ي كفر ومشركين ا يبان ق ى ا عند ه كفر وشرك ع ن د ه فمن و ل ي ه الشرك أ ع م من الكفر الشرك ك ل م ة ع ا م ة تشمل المشرك والكافر والكفر شيء خاص إ ن الذين إيه؟ منين آه. يبقى اهل الكتاب كان نزل عليهم ديانه سعاء وكفروا بها. كفروا بها ومع ذلك أ ن ا م أ م و ر بالتعامل معهم على هذا الاساس خلاص. يبقى إذن كلمه يا اهل الكتاب يعني يا اصحاب الكتب المنزله من السماء توراه ن ج ي ل زبور قران دي الكتب المنزله من السماء يبقى اذن بدل صاحب كتاب يعني معتنق بكتاب نزل من السماء نقول عليه ا ل ك ت ا ب كونوا محرف او مش محرف مش مسؤوليه أ ن ت هو مسؤوليه امام الله زي ما كنا ب ن ك ل م مع اكون الفاطم يبقى هو مسؤوليه امام الله انما انا ه ع م ل و ا على ايه ه ع م ل و ا على انه اقرب لي من غيره يعني ا لماذا ت ع ا ل ل اتعامل معهم قال ش ا ن ه م و أ ق ر ب لي من غيره يعني المشرك م ا ب يعترف بدين خالص يبقى هو ا ل أ ق ر ب ولا اللي بيعترف بدين حتى لو مخالف انما المحصله ا في النهايه امرهم الى الله إِنَّ لَنْكَفْنَا الْ لكنك ل ان ت ت ان ت ع ل م ان ا ي ب ق ى ت ان ت ت ل م ا تتعلم ل ان ي و ل ا ان ت و ل ا حد ت ان ي ا ل ل ه ان تتعلم ان ت ت و ل م ا ت ت ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ان ع ل ان ت ت ب ل م ان ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ع ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ك ان ل م ان ت ت ع ا ل ش ر ك ت ت ع م ان ت م ان ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت د ع ل م ان ت ت ع م ان تتعلم ان ت ت م ن ي ي ع ن ي ن ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ي ق ولكن عليها محل, محل يقولون ان يكون إ ن ا ل ربنا دي ثلاثة و أ يقولون ا قال يكون هناك م ل ربنا ل ل ي ب ق و ل م ش ان ي ا ل ل ه ي ا ح ك ي ب لا ت ج د ن أشد ا ل ل ل ن ا عداوة س ذ ي ن م ن و ا ا ل ي ه و د و ان ل ذ ي ي ك و ج د ن أ ق ربنا ه م مودة ل ل ذ ي م ن و ي ق ا ل و ن ف س ي منهم ا وربعنا س منهم منهم منهم يعني بعض ي ع ن ي ممكن ا ل ب ع ض ي ت ح ق ت بوحد ا و ا ث ن ي ن و ث ل ا ث ة ب س ويقبل ملايين غير كتب مش ن ط ل ب درس من ع ن وعن ا ل ك ل ا ل ن صراني و ا ل ي ه و د ي ان يكون اهلكي بس ب خ ل يكون بقى ب غ ا ض ت يمتاحنا في م ت ا ه ا ت ن ا م ه ا ب د و ه ا أ م ر ي إلى ا ل ل ه ك ل م ة ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة مش معناها انهم مش مسلمين معناهم مسلم ليه قال ك ل م ة ي ه و د ي ة و ن ص ر ا ن ي ة م ح ط ة محطة, محطة في الطريق محطة في, أي محطة في الطريق انا ل ط ر ي ق قلت كدا ولا اقول هنا معرفش انا لو طلع من ا س ك ن د ر ي ة ورايح ا ل ق ا ه ر ة مش هو دي الطريق اللي هو ان الدين عند الله الاسلام ق الطريق ي ب ا ل ط ده مراحل الطريق ايه ده من ر ا ح م هنا ا ل غ ا ي ة ض م ن ه و ر م ر ح ل ة من ضمنهور ا ل غ ا ي ة تنطق م ر ح ل ة من تنطق البنها م ر ح ل ة قال ك ل دي مراحل يبقى ا ذ ا ان الدين عند الله الاسلام ب د أ ا ل م ر ح ل ة ا ل ا و ل ا ن ي ة باليهوديه ثم ب ا ل ن ص ر ا ن ي ة ثم بالاسلام انما كل ده شرع ا لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أ و ح ي ن إليك و و م ا به ب إ ر ا ه ي م وموسى وعيسى أ ن أ ق ي م و ا الدين ولا ت ت ف ر ف و ا فيه يبقى الدين واحد إ ن م ا د ي مسميات المحطات اللي د خ ل في الطريق واضح كده ماشي فيبقى مولانا دول أ ه ل كتاب نسميهم ن ص ر ا ن ي ة قال من أ ن ص ا ر إ ل ى الله قال سبب التسميه قال عسى من الحاولين من ا ن ص ا ر قال نحن انصار وفسموا نصار عشان كده وعشان كده ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولكن كان حنيفا مسلما ماشي يبقى ا ل أ م ر واضح وقالوا كونوا هودا أ و ن ص ا ر ا ت ع ت د يعني كل واحد ع ا و ز يأخذ الحته ة ب ت ت ا ع ويسيب الباب ق قلت ل ملة إ ب ر ا ه ي م حنيفه ش ك ذ ا يقولون هذا الكلام يا حبيب فهو ي ع ا ل ل ي ي ق ك خليه ع ل ى ل س ن ك و ق و ل و ل ي بس ب ه د و ء ع ل ي عشان أنا ب ن ف ع ل شوي بهب كده على طول <تصفيق> انتو اخواني والله و انتو ل ل ه اخواني الله يكرمنا وياكم الله يكرمنا وياكم. يبقى أ ن ا ع ن د ي بغى ال سبب في كلام سنا ا إ ن ه ل م ا ق ل ن ى ان نصراني ة يعني غير المسلم من أ ه ل الكتاب ق ا ل ل و ج و س ت مسيحي ة ينفع وجوستي ل ه ودي ة ينفع ولي نعم الكتاب نعم أيوة أ ه ل ك إ ذ ا إ ح ن ا عندنا الماء المستعمل في رفع الحدث أ و إ ز ا ل ة النجس ف إ ح ن ا قلنا الماء اللي أ د ى ف ر ي ض ة أ و أ د ى ع ب ا د ة لا يجوز استخدامه م ر ة ث ا ن ي ة على ر أ ي الراجح على ر أ ي ه نعم حاضر يعني لو أ ن ا عندي واحد ب ي ت و ض ع قال أ ي و ة قال ي ت و ض ع أ ر ب ع مرات ففي ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة شطف يد وزي ما انا ما ا خ س ي عن ي في التعبير زي الستات ما ب ت ك ت غ س ل اللدوم ت غ س ل فمه اثنين وثلاثه قال يبقى إ ذ ا الفم الثالث ده قال ميه بيضه ونظيفه وكل ح ا ج ة قال ي ج ز ء استخدام يا ج ز ء استخدام ا إنما الكلام اللي احنا عشان الوضوء قال نادر قال يعني يعني أصحاب النبي عليه الصلاة م أمر متعذر بنقوله يعني عليه ل ل في أو و ده فرض س ما كانوش بيجمعوا فضلات الماء بعد الوضوح عشان يطوضوا بها م ر ة ثانيه قال لي ان القيمه زهيده وما إنما احنا بنتكلم لو انت جيت بتغسر الترعة بغسر تستاهلش ع وحركت ايدي مرة واثنين واثلاثة قال طاهرة ع م ل ت قال أ ا ت الأولانية ما ز د المية ولا غيرت لونها غيرت مدى الكلام اللي هنقوله بقى يعني يشترط لاستعمال الماء المستعمل أ ل ا يزيد وزنه ولا يتغير لونه أ و ريحه أ و طعمه ماشيه مولانا بقى يعني عليكم يبقى انت جبتنا ل ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة مولانا في الماء المستعمل عشان يبقى مستعمل يشترط أ ل ا يزيد وزنه قال هيزيد وزنه ازاي يعني قال لو أ ن ا عندي ج ل ب ي ه عليها لمخصر تعبير ق ز ا ر ه وكذا وكذا وكذا قال آ ه وغسلتها قال الميه هتزيد ولا مش هتزيد هتزيد من ك م ي ة الوساخه أ و التراكم اللي موجود فيه ا ل س ي ا ب أ و على ا ل ب د أنا عندي شحم على البدن ولا حاجة على شحم قال لما ج ي ت غسلت زادت ا ل م ي ة ولا ما زادت شي قال اه قال يشترط عشان يبقى طاهر وتستعدي ن م و بعد كده قال ما يزيدش وزنه قال طيب إ ح ن ا استخدمناه في إ ز ا ل ة نجس قال أ ي ه قال طيب النجس ة دي غيرت لون ا ل م ي ة غيرت طعمها غيرت رائحتها قال لو غيرت اللون أ و الطعم أ و ا ل ر ا ئ ح ة قال اه قال يبقى لا ج ز ء استعماله أ ص ب ح متنجس ما فاذا لم يتغير اللون ولا الطعم ولا ا ل ر ا ئ ح ة قال يجوز ا س ت ع م ا ل وعشان كده بنلحق بالقسم الماء المستعمل ا ا ء ل م ده قال ايه المستعمل أ و المتغير بما خالطه من الطاهرات وعندنا أ ي ض ا المتغير بالمجاور بالمجاور قال يعني ايه بقى الكلام ده قال الكلام ده أ ن ا عندي حاجتين يغيروا ا ل م ي ة يا م ا ح ا ج ة تبقى م خ ا ل ط ة ل ل م ي ة مخالطة للمية و ا ل م ي ة ما تستغناش عنها وتغيرها قال, قال لو كان ا ت غ ي ر شديدا لا جزء استعمال ز ث ل لواني جبت ا ل م ي ة وغسلت فيها بالصابون و أ ص ب ح لونها م ي ة بالصابون قال ما ي ج و س استعمله بعد كده صح ولا ايه ماشي طيب انتوا دلوقتي بنجيب الميه ة و ن ك ر ر ا ونحطها في ا ل ص ا ر ي ج وبنحط عليها ى علىها ا كلور كلور قال بنحط و ل كلور وبعد كده تنزل باللون العادي خلاص قال إ ذ ا ده تغير يسير لا يضر لا يضر في الاستعمال يبقى بشربها واتوضى منها و ا س ح م منها و كل حاجه يبقى اذا ده متغير بمخالط طائر صح ولا إيه يبقى ا لا م مولان ا ل م ت غ ي ر ة بمخالط طائر قال إ ذ ا كان التغير يسيرا لا يضر إ ن م ا لو كان التغير شديدا أ و غير يسير قال يضر فلو م ي ة بصابون و ا ل م ي ة لونها صابون قال ا ق ل تسيبها يومين ث ل ا ث ة هي على لونها ما بتتغيرش صح ولا ايه يبقى لا ج و ز استعمال إ ن م ا ا ل م ي ة بكلور قال, أ قال هو بمجرد ي ما بتنزل من حرفيه من ك و ة الدفن بتديك لون الكلور وبعد كده بتبقى العمليه ايه فيضل. او تديك طعم ا ل ق ر و ر في الاول و ل ز ا ك ما ترضاش تعمل دا ه ل شيء عشان يغير ريحه الشاي ك د وتعمل وبنسيبها شيء و ة او نسخنها وبعدين نحط على الشاي وبعدين القرور ولا نحط عشان ونيسير ايه ده يبقى سبب على ريحة نطلع أ ي و ه إ ذ ا الداعي ل ل ص ح ة فيجوز استعمال إ ن م ا لو كان هيضر ب ا ل ص ح ة يبقى ما يجوز استعمال نعم, نعم. ما هي ماشي حاض حاض هي هو, هو عاوز يقول قال الصيف ونوت أوتوضى أنا توضيت ثلاثة أيوة ا ل أ و ل ا ن ي ة كنت افهم فيها انني أ ؤ د ي فرض الوضوء و ا ل ث ا ن ي ة ق ل ت هيحلونا في س ل و ن ة كدا والدنيا حر اما أ ت ب ر د بها يعني أ ل ط في الجو غلط في الجو معاي قال أ ي و ه اذن ده برضه ما خرجتش عن أ د ا ء العباده ل أ ن ا ل س ن ة بتاعت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان هو ه ايه بقى م ت ك ل م يا مولان ا ل س ن ة عن النبي ثلاثه يبقى بدل ا ل س ن ة يبقى أ د ت عباده أدف. انما ا ل كلامك ب ت ا ع ي ج ي م ت ي لو زاد عن ا ل ث ل ا ث ة يبقى ا لو م ر الرابعة ة ل كانت للتبرد قال يجوز ا س ت ع م ا ل المرة المره ر ا ب ع ع ة ن لما ص ف في الفرضية في ت أستاذ ا العبادة النية حاضر يا、أستاذ. النية الأول المطلوبة في الوضوء اللي ش عن نية حققت و رفع الرابعه ح د ث كون غ ي ت ل قال ل ن ن ي ة ما ا هو ي ل ي الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم الحمد ا من فيح ف أ ب ر ه ا ماشي احنا مع لله س ن ة م و ن من يا عم الحاج د ه كلمة كمدات يعني بتبرد حرارته بتبرد عشان فيح ش ايه ت ه و ل فابردوها ع ت ب صح ل ي ا ي ذ ن للتبرد م ابردوها قال أ يعني خففوا ش د ة ا ل ح ر ا ر ة بتاعت الجس من أ ث ر الحمى ب ا ل م ا ء يبقى إذا ن استعملنا الميه من أ ج ل التبريد يبقى يجوز استخدامها ولا ما يجوزش يجوز لا م ب استخدامها ت لأنها ل ل ب رفعت ي يعني د لا ر حدث ولا أ ز ا ل ت نجس يعني أنا لو عندي طشط ولا ج ر و ا ن ة وكنت حاططها بعمل الولد الصغير منها ك م د ا ت قال ايوه الولد الصغير لا عليه ع ب ا د ة ولا عليه فريض يبقى ا ل م ي ة دي ان بحط القطن على ويشه ا ل ن ش ف ة ن ش ف ة ما نفشي ب خ ط ه ا وعصرها في ا ل طشت ثاني وحطها قال ا ل م ي ة دي مش مستعمله بس عايز تدى مثال في الله و م ي ة م ي ة واقعي وكل ح ا ج ة عندك مش بيحصل كده يا حبيبنا、أي. و إ ن كنتم متجوزين و ل ا حاجه ة اعلموا زوجاتكم إ ن من ا ل إ س ع ا ف ا ت ا ل أ و ل ي ة في ساعه الحمى عمل إ س الكمدات ت و ل ل ة ا فيه كمدات يدوي ما بتكلفش يدوي وفيه كمدات تروح يجيبها كمدات كمدات ما من الصيدالي تروح فاحنا خلينا بقى من اليد والدين عشان ا ل ح ا ل الاقتصاديه تعبان ماشي حبايب لا لا, لا لا لا انت متصور الاختلاط إحنا ن ب ق و لو ل ف و ص ي لا اكون عاوز يقول ان ه أ ن ا ب ت و ض ى في إ ن ا ء فغسلت أ ن ا قال و ا ل أ و ل و ا ل ث ا ن ي و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل م ي ة اللي نزه مني في مكان واحد قال يبقى اختلطت ب بدل اذا ضده اختلط يبقى اذا انها حتى ص ي ر على الاصل انها لابس ن م ا ح ن ا ب ن ك لو م ل فصلت ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة عن المرات ا ل ث ل ا ث ة قالت ا ل م ر ة الرابعه ة يجوز لا يا مولانا موجود في الكتاب وعارف انت ت س أ ل في ايه يا ج و ز نحن نرجحها ل أ ن ا لما ء طالما يسير على العضو على ولو يسير حتى ننقل ز جوز ل قال استعمال خلاص الحمد لله يا ا هو ع ش المسألة دي يا أخويا دي ب ن و ل من ا ج ي ننجل من عض إ ل ى عضو, عضو لا بد من استخدام ماء جديد يعني ما كنت و ش ن غسل إيدي ق ايدي ل أقسل وبعد إ وغسلتوش أ ر و ح جاب من و ش ولا من إ ي د ي وارح و س ح ودان قال له لانني لابد ز م أ ج ي مية ج ي د ة م ن ا ل ل ح ف ي ة و م بمسح ا ل و د ا ن أنا بأتكلم ف ي إيه وإنت ب ت ك ل نقول م في إيه ذ ان ب د أ اجيب عضواً د د ا ي ق ى نجيب م ي ة ج د ي د ة إ ن م ا ا ل م ي ة ا ل م ت ر د د ة على ا ل ع ض يبقى م ش م س ت ع م لما ل إلا العض خلاص ة تنتصع عن يا حبيبي؟ طيب يبقى إ ذ ا أ ن ا عندي المتغير بمخالط قال أ م ا ي المتغير بمجاور قال المتغير بمخالط اما نمكن فصله عن الماء ونعرفه أ و ما يمكنش فصل إ ن أ م ك ن فصله عرفنا يبقى خلاص ا ل م س أ ل ة عندنا يجوز ا س ت ع م ا ل ما امكنش فصله وترتب عليه تغيير في اللون أ و الطعم او ا ل ر ا ئ ح ة قال لا ج و ز استعماله إ ي ه أ ق و ل تاني ولا ايه طيب ع ن د ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة المتغير بمجاور بمجاور يعني شيء مش, مش واخد طعم مش واخد لون ا ل م ي ة ولا ر ي ح ة ا ل م ي ة ولا حاجه قال لا قدر الله واحد جاب ا ض ح ي ة ولا كذا ولا كذا وعنده ح ا ج ة من ب ه ي م ة الانعام ما تتحتف على نفسها اللي بيقولوا عليها فطيس دي قراح زقققها في الترعه يبقى ا ذ ا دي مخالط ولا مجاور م ج ان و ر هي ماخدتش لون ا ل م ي ة زي الكلور و قال اه ولا ماء الصابون قال انما دي قال ده ح ا ج ة جرم جسم كده عيد م و ج و د ة في الترعب قال أ ي و ا ه قال يبغى اذن المتغير بمجاور قال أ ي و ا ه ماله ده قال هذا المتغير بالمجاور قال حكمه أ ن ه يجزي استعمال في أ ي ح ت ة من جوار الميته اللي ي د ي ه قال, قال لان الماء جاري الميه ماشيه الميه م ا ش ي يبقى إ ذ ن ا ل ن ج ا س ة مش م ر ك ز ة أ و مش م ؤ ص ل ة قال ل ي قال لان الميه جاريه فبتاخد ا ل ن ج ا س ة م ا ش ي أ و ل باول فيبقى الماء طائر تتوضى من قدامها من وراها من أ م ا م ه ا من خلفها قال, قال بس ما تككدش على نفسها ع د ش على نفسها ن ا ل ت ر ع ه م و ل ا ن ا فيها الخروف ا ميته خلاص والترعه ماشيه قال ممكن اتوضا من حياتي قال لان ي دي ا ل ن ج ا س ة م ج ا و ر ة ا ل ن ج ا س ة ايه م ج ا و ر ة و ا ل ن ج ا س ة ا ل م ج ا و ر ة دي قال اه قال لو غيرت ا ل م ي ة قال اه قال هاني نتكلم بقى عن ا ل ن ج ا س ة لما تيجي تتغير ا ل م ي ة قال لما يبقى م ق د ر ه ا كام انما طالما في الترعه والنهر ماشي قال, قال يبقى إ ذ ن ده تغسل من حياتي ماشي من قدامها ماشي من اليمين ماشي من الخلف ماشي قال أ ي و ه قال بس ما تجيش على كفرصه كده وتود ق وتطلبت قال أ ن ت م ت ح م د ا ن ي عاوز ن ي ع ت يعني يمكن تقول لك حته ولا ح ا ج ماشي حبيبنا ماشي كده يبقى المتغير بالمخالط الطاهر قال أ ي و ه الطرعه عليها شجر والشجر بتاع, ال... بتاع الاوراق بتاعته في الخريف ف ا ل م ي ة ت غ ي ر الشجر دي طاهر ولا نجس ي ب ق ى متغير بمخالط طاهر طيب ا ل م ي ة ر ك د ة مش ماشيه وتغيرت بطول المكس يعني بطول ا ل و ق ف ة بقالها شهر ولا شهرين و ت غ ي ر قال يبقوا اذا ماء طاهر ن ج و ز استعماله نعم لا عفوا بقى ده حاجه ت ا ن ي ة نحن بنقول ما ح ض ر ي س ا س نقول ما لم يتغير لونه أ و طعمه أ و ريح فالمتغير بطول المكس مش هتلاقي إ ن ي ريحته و ح ش ة ولا طعم وحش هتلاقي اللون بس من ورق الشجر تغير بقى قريب إ ل ى الخضار ي خ ض ر سريسي ك زي الاستاذن اللي ل ب س ا ل ماشيه مستاذنه يبقى قريب من هذا يبقى اذا تغير اللون لوحد ه لا يضر لون وطعم جال لو ن ازلنا ل ثلاثة قال لو أ واحد وبقي اثنان قال يبقى إ ذ ن الماء طاهر نحن عندنا عشان يتغير اللون قال يتغير لو اجتمعهم يمنعوا استخدام الماء إ ن م ا لو ا ج ت م ل اثنين ولا واحد قال يجوز الاستعمار يعني لو لون بس يجوز الاستعمار ط ع م بس يجوز الاستعمار رائحه بس يجوز الاستعمار انما لو اثنين اكتمل قال يمنع الاستعمار لو اثنين اكتمل يعني لو لون وطعم يمنع الاستخدام لو طعم وريحه يمنع الاستخدام انما واحد بس لون بس أ و طعم بس أ و ر ا ئ ح ة بس ق ل لا يمنع الاستعمال ماشي كده ا حبيبنا ايوه احنا بقى ننقل على الجزء الرابع عندنا اللي هو الماء النجس أيوة لو ماء الورد منقطع ا ل ر ا ئ ح ة منقطع ايه ايوه عشان هينفي بدل ما فيش ريحه ة و و خلاص انت تحت المساء القسم الرابع مولان ا الماء النجس يعني الماء الذي حلت فيه ن ج ا س ة قال ي ب ق ى أ ص ب ح نجسا ل و ج و د ا ل ن ج ا س ة فيه قال طيب انت بتتكلم عن الماء النجس قال ا ي و ة قال الماء النجس عندي نوعين قليل وكثير ي ب ق ى انا عندي ماء قليل وماء كثير قال الماء ف ر بقى بالتنين قال ا ل القليل الذي حلت فيه ن ج ا س ة قال الماء يتنجس و ل ا ا يجوز س ت ع م ا ل ه و الدنيا م ا ا ء ل كلها قال لا يحل استعماله على طول يعني ما يكونش عائق. طب وإنت القليل والكثير ازاي عائق هتعرفنه وانت ما قال طب قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء المي اللي موجوده قال ط ر ة قال لا ينجسه شيء ورجع ثاني في الحديث ا الثاني قال إ ذ ا بلغ الماء كلتين لا يحمل خبثا وفي ر و ا ي ة نجسا قال يعني بيبلع ب يعني ب ل ي ع ما ب ت أ ث ر ش فيه ا ل ن ج ا س ة طالما هو أ ز د من الكلتين إ ي ه ق ص ة الكلتين دول قالوا الناس بتعرفوا ي خير قال ايوه بيعملوا جرار كبيره كدا جرا زير ا ا ل م ي اشتهرت ق ر ي ة ب ص ن ا ع ة هذه ا ل آ ن ي ة بجوار م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها هجر ا البلد اسمها هجر ا و ع ش ا ن كده قال كلتين بقلال هجر ا يعني من صناعه ة ا ج ر من ص ن ا ع ة ا ل م د ي ن ة دي قال ل أ ن ه م ع م ل ي ن ه ا و ح د ة قياس متحترش ا يا مولان زي التنك بتاع العربيه بتاع البنزين يسع كام ت م ا ن ي ن لتر صح ولا ايه قال يبقى إ ذ ا الكلتين كل كله بتسع ت م ا ن ي ن لتر يبقى الكلتين ا ل م ي ة اللي محتواهم فيها كام م ئ ة وستين أ و م ئ ة وثمانين ي ن فهو جل ل ك ت و ن ص فهو ف عمل لما ش ف ع ج ب ر نصف كده وقال يبقى المجموع عندي م ي ه وتسعين لتر دو قال ما لو ه م قال ل أ ن ا عندي ك م ي ة م ي ة لو كيلناها باللتر تطلع مئه وتسعين لتر قال لو وقع فيها أ ي ح ا ج ة متغيرهاش ا قال, قال يبقى إذن أو غ ر ت ه قال, قال يبغى اذن الماء كثير لا ينجسه شيء طيب لو أ ق ل بقى نحن فهمنا من التحديد انه لو أ ق ل ي ب ق ى مش كثير صح ولا ايه ي ب ق ى إ ذ ن القليل ي ت أ ث ر ب م ل ا ق ا ت النجاس والكثير لا ي ت أ ث ر ب م ل ا ق ا ت النجاس واضح كده الكلام فعشان كده لو كان أ ق ل من كليتين قال آ ي ه زي ما قلنا لو أ ن ا عندي ا ل ب ن ي و بتاعي في البيت و ف ي حوالي م ي ة وخمسين لتر قال أ ي و ة واني ا ل م ي ة ما استحمتش ب ص ب و و استحمت في البتاع ده قال ا وجات زوجته و ابنه م س ت ح م في نفس ا ل م ي ة قال اه ا ل ذ ن ا ل م ي ة دي ق ل ي ل ة ا ل م ي ة دي إ ي ه ق ل ي ل ة قال لو تغير لونه او طعمه و رحله ا ا جزء س ت ع م ل ا لا جزء إيه استعملها إ ن م ا لو كان ال... ال... الكلام عندي أكتر 180... 190... جال أ ك ث ر من م ي ة وثمانين لي هو م ي ة و ت س ع ي ن قال لو م ي ة و ت س ع ي ن لتر يا مولانا قال أ... انت تستحم وعلك تستحم والدنيا كلها تستحم قال الودا اللي كانوا بيعملوا أ ي ا م زمان في المساجد في الجوامع كانوا بيعملوا ب ي ر ب ي ر يستحموا فيه كل واحد ما كانش كل واحد عنده د ي ش في البيت كل واحد عاوز يستحم ي ط ل ع على الجامع يختص في التعويق او كان نطلع على شتى الترعه يا مولان و ذ ا ما وجات لنا البلاريس منين اه اد ي دارك الترعه محمد عبد السلام محمد عبد الحميد يابا ايه يبقى اذن الكلام ان ه الماء القليل اذا حلت في ه ن ج ا س ة ويرى غ الطعم او لونه راحت قال لا يجوز استعمال لنجاسه ت انما الماء الكثير قال يقبل ا ل ن ج ا س ة ولا ي ت أ ث ر بها لكثرته لقول بصه ان الماء إ ذ ا ب ل ى قلتين لا يحمل الخبث وفي ر و ا ي ة ن ج س ا يعني ما ي ت أ ث ر ش يعني يجوز استعماله طيب المئه وتسعين دول تقريب ولا تحديد قال لو كان تحديد قال يعني معناها لو نجص نص لتر قال اه وجبنا ا ل م ي ة وحطينا عليها نصف لتر من الشيء النجس وغيرت قال يبغى ا ذ ا بدل تحديد يبغى ما ينفعش ي ء لا ج يجوز استعمال استعمال ر لتر ي ايوه ينقص ب ا قال قال ثلاثة لتر ممكن اثنين ا ا المغيرة ش ي لليون ومغيرتش المية يبا ء النجسة وحطتها هنا ايه قال تقريبية وليست إيه ت ح د ي ث ا انتم ش عندكم في ا ل ر ي ا ض ة يا مولانا ا ل خ م س ة من ع ش ر ة الخمسة من عشرة بتحسبها اقل من النصف ما بتحسبهاش صح ولا ايه و س ت ة من ع ش ر ة بتكبرها الى واحد صحيح تقريبا قالوا اذن انا عندي بزلزلت عن التلتين او التلت على التلتين او تلت اربع قال بكبرها واحد صحيح قال يبقى اذا وليس وليس الكلام عندي في ا ل م س أ ل ة دي القليل والكثير قال القليل من فم منين قال من نص الحديث يعني نصحيح قال النبى ص ا ل ل د ع ل ي ذ ا بلغ الماء كليتين يبقى ده الكثير يبقى يفهم منه اذا ما بلغش كليتين يبقى ماء ق ل ي ل عشان يقولك انت جبت التقسيم من ي ن صح ولا فالتقسيم جاى من انه نص الحديث بتاع النبى الله ع ل م اذا بلغ الماء كليتين قال يفهم من هذا النص انه لو كان اقل, يبقى لو كان أقل من الكليتين قال اقل اذا يبقى ماء قليل بدل ما قليل ق ا ل ي يجب ان ي هذه ا ل ح ا ل ة بدل ق ا ل ي و تايير كالي و تايير ب اي يلون أ و ط ع م ر ع ل لا يجوز ا سماوك ت ع ل ل ح ا ج ة ام ل أ ر ع ا د ي يقول نبي لك سم اساباله لا يحلو م ب ث ا س و في ر و ا ي ة لاحلو ي م ن ج س ا ن ماشكد ه ب ي ماشكد ها كمان احنا عندنا بقى ح ا ج ة ج د ي د ة قال يعني ايه هي قال انا عندي جلود ا ل م ي ت ة اللي هو الطهره بالدباغ الطهره ايه بالدباغ نقولوا جلود ا ل م ي ت ة كلها تطهر بالدباغ يعني الميت قال سواء مات بحتفه ن ف س او انا زكيت ه د ب ح ت ه فمن ك ل م ة مات حتفه ن ف س يعني فطيس ما ذبحناهوش قال وسواء كان م أ ك و ل اللحم او غير م أ ك و ل زي ج ل د ه تمساح انتم مش بتجيبوا ش ن ط ة ج ل د ا ل تعبان و ش ن ط ة معرفش ا ا ي ن الحريم بيقول في الكلام ده معرفش ا يعني انتم و ماشينوا أنت غير... من غير شنطه و ب ق على كده من ا ل علامه ا ل ر ف يعني... ا ه ي ة الزايده يقولك ل عن الجايبه ش ن ط ة ج ل د ا ل تعبان او ج ل د ا ل تمساح يعني البيت من ع ل ة القوه هي من ع ل ة القوه مش من علاتهم اه بس خلي بالكم الفرق في ا ل ل غ ة يعني فاذا د ا يستخدم احنا لما كنا بنعمل الغربال عشان ننسف ا ل ض ر ه و ا ل غ ل ة مولانا مكنش ا ا ا ط ل ع إ ن احنا نعمل ا ل غ ر ا ب ي ل السلك والحاجات دي اللي م و ج و د ة في الماكينات ا ل آ ن فكنا بنعملها من جلود الحمير والبغال و ا ل خ ي و ط ط ب دي ما بتتكلش الحمر الاهليه ما بتتكلش ق ا ل ك ن يجب ان يكون ه ن د ي ج ل و د ا ل ح ي و ا ن س و ا ء ك ا ن ت م أ ك و ل ة ا ل ل ح م أو غ ي ر م أ ك و ل ة ا ل ل ح م ي ا غ هناك ج ل إيه د ب غ ه ا طب ن ت ب ت ق و ل كده ا م هناك ل ج ي ب ج ل و ا للحيوانات ا ن م مر لان ز و ج ت هناك إحدى جلوس للحيوانات م م ف ا إذا م ا كل واحد جاب ض ح ي ة وماتت قبل ما يجي ي على ال... ف هل التعضيط يعني كان ا ل أ و ل ى او من ا ل أ ح س ن أ و من ا ل أ ن ف ع أ ن ت أ خ ذ و ا إ ي ه ا ب ه ا يعني ا ل ج ل ب ي ه اللي هي لبسه ا ي و ة اللي هي ج ل د ه ا يعني فاذا ب غ ت م و وقال كده فانتفعتم به موجود عندك في الكتاب يا مولاي موجود ن ب ي ص ل ا ل ل ل ي م مره دشات ل م ي م و ن ة ماتت حتى نفسها فهم ب ي س أ ل و ه فبيقولوا د ذ ماتت يعني دي فطيس يعني ما ينفعش قال لا هلا هل اخذتم إ ي ه ا ب ه ا ا ل ج ل ب ي ه هي لبساها قال اه ف ذ بغتموه فانتفعتم به يبقى إ ذ ا أ ن ا عندي الحيوان سواء كان ما اقول اللحم أ و غير معقول اللحم يجوز أ خ ذ جلده ودبغه ي والانتفاع به إ م ا في البيوت إ م ا في ا ل أ ح ذ ي ه إ م ا في ا ل س ر ه والتورات اي ح ا ج ة قال ا ه ي م ا في الشنط قال ي ذ ا ننتفع به قال كله قال لا إ ل ا جلد الكلب والخنزير قال لا صاحي ولا ذبحت ولا م ت ح ت في نفسه قال ماينفعش على ا ل إ ط ل ا ق أ ب د ابدا أ ومن ا ل أ ش ي ا ء اللي بتحصر عليها أنا أنا بتحصر ع ل ي هي ا ه فاتت بس أ ن ا مازلت أ ت ح ص ر ل ي ه ا لانني أ ذ ك ر ه ا وشاهدتها قال لما جت عندنا في ا ل و ن ز ا الخنازير وراحوا يموتوا الخنازير اللي في ا ل د و ي ق ة مربي مربي الخنازير كان بيطالبوا ب ه أ ي و ة أ ي و ة اللي أ ح ز ن ي و ا ل ص و ر ة دي لا تفارقه ذهني إ ن ه رجل مسلم مزيح ا ل ا ت ي كده و م ر ب ي ت ج ن ه بيشتغل فيه بيشتغل فيه بيشتغل فيه نعم هو ه كان بيطالب عن إ ن ه بيشتغل ودي مصدر رزقه فهم أ ن ت طيب احنا نقول اللي يحزن هذا لا يصح له هذا العمل نعم ا ي و أ ي و م أ ن ا بقول لك هذا لا يليق به لان أ ن ت ب ت أ د ي خ د م ة لغير المسلم وعلى حساب دينك دي محرمه في كل الشرائح كلهم بيحلوها براحتهم ا دي ايوه كل ما اجد فيما هو حرم على طعام يطعم إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و د م ن أ و لحم خنزير في ن و س أ و ف س ك ا أ و هول لغير اللهب فالنص واضح يعني فعشان كدا كان بيحزف نفسي زي ما أ ن ت بقول لعن الله عاصر الخم ومعتصرها وشاربها وحاملها ومحملها ولما يشترك في ا ل ع م ل ي ة بتحل عليه اللعن ة فعشان كدا كنت مشفق على هذا و مش ع ا ر ف من ا ل ل ي سواه غ و ل ا من ا ل ل ي أ ج ز ل ه و ل ايه إ ا ل م ص ي ب ة ا ل ل ي رمته على الهمه د م ا تعرف ماذا ي ولا إ ي ه قد يكون إ ن م ا في ا ل ص و ر ة يؤذي مشاعر المسلم لا مش على داكنه بس انا ما كنتش ا ر ف يؤذي مشاعر المسلم لعدم العلم يبقى كان ا ل أ ف ض ل ان ه إ ي ه أ ي و ه يتعلم و ي س أ ل يا اخي س أ ل لا لا يا مولانا أ ن ا م ا ق ل ت ش سبا ع أ ن ا ق ل ت ا ل كلب و ا ل خ ن ز ي ر ل ل ن ج ا س ة المنصوص ع ل ي ه ا في ا ل ق ر آ ن الكريم ا ل ق ر آ ن الكريم ق ا ل الكلب و ا ل خ ن ز ي ر ق ا ل رغم اني انا بنتفع ن بالكلب في بعض المنافع إ ل ا ان ه ن ا ج س م ح ن ى عندنا الكلب ا ا ل ب و ل و س ي يا مولانا وعندنا ك ل ا ب ا ل ص ي د اللي ه يالكلب ا ا ل م ع ل م ة ب ننتفع بها قال جل الانتفاع ح ا ج ة والاستخدام والاستعمال ح ا ج ة أ خ ر ى ماشاء م و ل ا ن ا مش ربنا ب يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمك الله فكل مما م س ك ن ا عليكم مش ق ر آ ن د ه ولا يا مولاي طيب يبقى إ ذ ا الكلاب ا ل م ع ل م ة قال لما كلاب الصيد تقول له جبدي يروح يجيب قال له تعال ى إ ن م ا لو قلت له روح اجيبه ه و خ د ه و ر و ح على ح ت ة ت ا ن ي ة يقول ل ي معلم يبقى لاجوز ا ل أ ك ل مما ن أ م س ك فمن ولا هو قال يبقى شرط الاستخدام والانتفاع به قال أ ن يكون معلم بحيث إ ذ ا تمر أ ل ت م ر و إ ذ ا زجر زجر تعال تعال امش ي امش ي إ ن م ا تقول له تعال هو ي خ د ه و روح يقول لا في حته ا خ ر ش فكولو ا م م ا أ م سكن ا عليكم يمسكو ج ي ب ق اه غلو ا عشان كدا أنا لما ب ج ي أ خ ذ ا ل ص ي د ق ا ل ب ج و ر ا ل ح ت ل ل ي هو مسك منها مولان ب ج و ل أ ن ت مش عفن ا ر ي ا ل ط ه ا ر ة هتيجي ط ه ا ر ة ب ا ل ت ق و ي ر ب ن ج و ر زي ما يعمد ا ابن ل ب س جلد الفرير جلد الفرير الفرول ل ل ي ا ا فرد ع ب ا ر ة ع ن ي جلد التعال وعشان كده أ ن ا من ا ل ش ر ق ي ة وكان عندنا السيد م ر ع ى الله يرحمه بقى كان بيربي معامل مزرعه ثعالب في منيه القامه ف د ي من ا ل ف ر ا ء الغالي و ا ل س م ي ن فبيربوها عشان بيع الجلد ده قال ينفع قال ينفع والدب والحاجات دي في ا ل أ ق ط ا ب ا ل ش م ا ل ي ة و ا ل ج ن و ب ي ة عشان ده غطاء س م ي ن ه وده أ م و ر عادي انما اللي منصوص عليه الكلب والخنزير قال ط ب بس خلي بالك بقى مولان قال نعم قال وما توالد منهما أ و من أ ح د ه م ا يعني ممكن وده حالات ن ا د ر ة برضه ممكن ينزو ك ل كل على و هو نجس أ و خنزير و هو نجس على حيوان طاهر أ ي و ة قال ويتولد منه نوعيه ايه ايه عن السلعودي ب... طيب أ ي و ة لا مش ا ل س ن س ا خ او ا ل س ن س ا خ على ص و ر ة الحديث حاض إ ح ن ا عندنا البغل ديك منين أ ي و ة يكرهون الجنسين مختلفين فبيجي جنسي آه. وعشان كده. وما توالد منهما أ و من أ ح د وجي على صوره لا هو على صوره كل ولا ايوه اذا في هذا هو محرم ايضا الحاق له باصله الخلايا الجذعيه الخلايا الجذعيه اجزاء بتبقى في المشيمه والسره والحاجات ديا قال اه قلديه عباره عن خلايا هذه الخلايا صالحه للاستعمال في اي شيء صالحه للاستعمال في ايه يعني لو حطيتها في القلب تتشكل وتبقى خلايا قلب لو حطيتها في الدماغ تشكل توجد خلايا دماغ ل وخلايا حطيتها تشكل توجد الكبد في جذعيه كويس كويس وعندو العيون ونجيب ونحطها ونشغل جيد الخلايا الجزائية في علاج مثلا نقص في ونجيب خلايا جزائية في العين وتشغل العين ثاني يبقى جيد نستخدم علاج ان احنا لما الأمراض مثلا نقص أيوة في ا لو س م ع كانت لو ج ب ا طهر أو ه اساسيه من ن طهر وتحطها ا في ناجس أو من ناجس وتحطها في ا ل بناء في ب ن الجسم ء ا يبقى او ت ل د من ه م احدهما أو أ من يجب اذن جلود ا ل م ي ت ة كلها تطر ب ا ل د ب ا غ إ ل ا جلد الكلب والخنزير وما توالد منهما أ و من أ ح د ه م ا قال طيب إ ح ن ا عندنا شعر ا ل م ي ت ة وعظمها قال أ ي و ة قال إ ح ن ا بناخد القرون القرون بتاعت الحيوانات و ا ل أ ص ف ا ر بتاعتها ونعمل منها الغره صحيح. صحيح. قال يبى اذن نجوز للانتفاع بجلود ا ل م ي ت ة و بعظامها و بصوفها و شعرها قال ربنا قال و من أ ص و ا ت ه ا و أ و ب ا ر ه ا و شعرها أ ث ا ث ا ومتعن ي ل حين يبى اذن نجوز لاستخدام قال أ ي و ة قال الكلام دا ف ي الحيوان الطاهر خلي بالكواب ا ل م ز ك ى يعني المدبوح الحيوان الطاهر ا ل م ز ك ى المدبوح أ م ا الحيوان الفطيسي بغير م ز ك ى بل قال طيب لما أ ن ت بتقول غير م ز ك ى قال إ ح ن ا عندنا ر أ ي ي ن في شعر ا ل م ي ت ة ر أ ي يقول بنجاستها ونجاسه عظمها و ر أ ي يقول بحلها وشعرها ح بحل وعشان كدا لما بنجي نتبغ الجلود قال أ ي و ة قال الدباغ بطهر الجلد بس ولا بطهر الوبر اللي موجود عليه إ ذ ا كان جلدي بكمل ولا الصوف لو كان جلدي خروف ولا الشعر لو كان جلدي معزه قال بيطهر الجلد والشعر بيطهر الجلد وشعر ا ل قال, يبقى إذن بدل وشا... قال, آه... قال يجوز ب بدل بطاهر ق ى إذن ل ا ل قال ي ج لي انني أ ف ر ش ه ا و ص ل ي عليه ويجوز لي انني أ ع م ل ه ا هنا وحط ف ي ه ا مية ن ع م م جربة زي ا كنا ن ب ش و ف ه ا في ا ل م و ا ل د أ ي ا زمان وزي ما كان م وزي أ ص ح ا النبع ب ن فيها ل ل والشعر قالوا ل ج وشعر ا آ د ميه الكلام د قال ش ع ر ا ل آ د م ي قال طاهر ولا نجس طاهر لانه أ ص ل طاهر وهو الوحيد لا ينجس حيا ولا ميتا لا ينجس حيا ا ي ض يعني لو هو حي طاهر ولو مات هو طاهر أ ي ض ا صح ولا ايه صح ولا ايه ايوه حظ ا حظ حظ إ ن م ا المشركون نجس أ ولكن يجب ان يكون هذا المسيح هو ان يكون ه ق ا المسيح هو ان يكون ه ا المسيح هو ان يكون هذا المسيح هو ان يكون هذا المسيح هو ان ي ب و ن هذا ا ل ق س ي ح هو ان ي ك ب ن هذا المسيح هو ان يكون هذا المسيح هو ان يكون هذا المسيح و ان يكون هذا المسيح هو ان يكون هذا المسيح هو ان يكون هذا المسيح هو قال يقرب المسجد الحرام بعد عميم هذا قال ن ج ا س ة الاعتقاد اللي هو الشرك ا ل ع ي ا ذ بالله ماشي م و ض و ن ا ماشي ايوه قال طيب احنا لما بنجي بقى ندبوغ قال بنجيب مواد كيماويه قال, قال ونحطها على الجلد عشان تنزع الفضلات اللي م و ج و د ة م ت ا ك ل ا ل ح ا ج ا ا ت ل ب ق ان ي م اللحم ا ل ل ي م و ج و د قال ا ع ش ن يبقى الشيء د ه لما يديفه و ن ش ف يبقى ط ا ه ر ق اشياء ل لو طب حططه ل م ل يبقى ي ظ ل طاهرا و ل ا ي ع و د إ ل ي ه ا ل ن ت يكون ه ن ا ه ا ل ش ي ء ا ل ل ي هم طاهر ا به ل ل ل ي هي ا م و ا د ا ل ك ا و ي ة دي م ن ه ا ما هو طاهر م هو و ن ه ا م ا هو نجس ي ع ن ي قرز ا ل ش ا ل ل م و طاهر شابه لون من الحجر م شكون ايام زمان لما تيجي تحلى جامولا ن ا يروحي مشيرك على دقنك ا ل ش ا ب ة عشان تطمد الجروح لو كان جرحك ب ا ل م و س و ل ا ح ا ج ة ولا ما حدا ايوه في ناس ل س ه محلقتش ا ل د ق ن ا من يوم من ولد <تصفيق> يعني فبنتكلم على الشاهد عندي ا ن ه دي من الادوات ا ل م ط ه ر ة ا ل ش ا ب ة ف ا ل ش ا ب ة طاهر صح ولا ايه ولا ن ج س ة قال طاهر قال يبقى إذن ا لو ش ا ب ق قال ر الصمت المواد اللي دي كان و ا ي ع ر في و ه ا ف صدر صح دلوقت مركبات برضو الإسلام قال دلوقتي بنعمل مركبات صح قال برضو تاخذ الحكم قال بنعمل وليه؟ كيموية طائر ب لو ل ا ا لا ن من أصل ناجس قال ناجس لو كان ف يجوز ه طاهر ما استعمالها زي ما كانوا بيستخدموا ايام زمان زبد للحمل ا اللي عليه زرق الطيور زبن ب الحمام خاصية ده فيه ي ولكن بيكويه ق ا اذا لما ا و و ا ي ح ط هذا ن كده لك يقول ل ما يكفيش في التكفيف د ب ا ا غ ل ه في الشمس والهواء قال قال يبقى انت مادة كوية بمعنى ان انت لو حطتها المية حاضر يا ليه لي لو مولاني عشان يبقى فعلا كوية في بمعنى محطتش عشان دبغى لو حطت في المية وعاد له يبقى ما فالعبره ي م ي ة و ا د لهنة والرائحة بالماده ل الكيماويه ا ل م انها تحفظه من التلف فلو حفظناه وتعرض ا ل م ي ة وما تلفش إ ذ ن هو دبغ لو تعرض المياه وتلف ي و م ما تبخش ماشي يا مولانا ماشي ولا ايه حاضر يا مولانا احنا عندنا الملح المائي والملح الجبل ما انتو هتعملين بس ت ج ر ج ر و ا فينا وخلاص عندنا الملح نعيم الملح الجبلي والملح المائي الملح الجبلي يعني احجار بالجبل وده من الاشياء ا ل ك ي م ا و ي ة اللي بتستخدم في كثير من الاغراض ا ل د و ا ئ ي ة اللي موجوده ة الان مش انت بتقولوا انتوا الان شربة م ح م عادش ع د ده ك الكلام م ما ملح احنا عيسنا عليش على انه يعني يعني في شربة ملح. يعني شربة ملح؟ بقى جزء من الحجر الملح الجبلي قال آه قالوا ببقى مصحون كده وبيبيعوه على انه شربه بتغسل الجو قالوا دعوه ش ر ب ة ملح قال اه قال عشان تغسل الجو قال يبقى اذا ده كانوا بيستخدموا الان, بيستخدموا الآن بدل ش ر ب ة الملح دي في اغلب المركبات الدوائيه حاضر انا فضل يبقى بدال بيستخدموه في اغلب المركبات الدوائيه ة قال أيوة المية إنه بس الجلد للرحة ولما ع ش ا ن ن كده ب ق و ل ن د ب ق ب ح ا ج ة ن ج س ة قال بنغسل الجلد بعد ا ل د ب عشان ن ي ل ه ل أ ن ه أ ص ب ح متنجس لملاقاته للنجاس يعني لما حط على الجلد الحمام حمام حط بعد زرق زرق نجس ولا مش بروح ينشف غاسل ق ا ل ك ن ا لن ي د أصبح ج س ا ا ا ب م ل ق ت للنجاسة ب ت ا ع ذرك ل ح م م ا قال عن ش ا أ ط المساله ه ر راس ويبقى طاهقه خ قال أغسله لأنه、مستنجز. زي ج ل لما ل ب بقى ي ي ع التي حاجة ب ن غ س ه عشان ع و د إلى ط ه ر تتحدث ك ه ب عنها ماشي د إ ن فتحت المساله قد التي المسألة د ي ع ن د ن ا أ ع ر ا ء ف ق ه ي ة ل ل م ا ل ك ي ة و ل ل ش ا ف ع ي ة ف ا ل م ا ل ك ي ة بيقولوا ا ن بو وروس ما يؤكل لحمه سواء كان ب ه ي م ة أ ن ع ا م أ و دجاج أ و طيور أ و كذا قال داء طاهر عندهم و ا ل ش ا ف ع ي ة ي ق و ل و ا بو وروس ما يؤكل لحمه نجس أهله يعني هم الاعمال يختلفوا قالوا ل ب يختلفوا قال, قال على ج ه ة الاستدلال من الحديث جهه الاستدلال من ايه آه الحديث, واحد الحديث واحد انما دول بيستدلوا ب ه من ج ه ة ودول بيستدلوا ابوه من ج ه ة ف ا ل ل ي ب يقولوا ب ط ه ا ر ة روث وبول ميوكا ل ح م ا ل م ا ل ك ي ة بيستدلوا بحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ح ا د ث ة العرانيين قوم من ق ب ي ل ة تسمى ع ر ي ن ة لما جم ا ل ن ب ي عليه الصلاه والسلام في ا ل م د ي ن ة قال هواهم ما جاش على ه و ا ا ل م د ي ن ة فمرضوا يقولوا اكتووا اكتووا يعني مرضوا ف ع ش ا ن النبي عليهم عليه م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ايه الحقوهم ب إ ب ل الصدقه ة إبل ي إ ب ل ايه ل ص د ق ة ع يعني ع ن ن ي واحد د زكاة أموال الأنعام جميل المدينة ف ه و ا ه م جشع ل ى هوا ا ل م د ي ن ة ف اردت و ه يعني م فأم... النبي صلى ق ان يلحقهم بإبل إيه عن إبل ا ل ص د ق ة يعني و ا ح د ع ن ت م س ل قال بيروح و د ي ه ا في مكان جديد الجراش بيحط في إبل ص ق ة ق ا ل ن ت ا ل ص د ق ة دي ل ه ا م ت ع ع ا ا د ب ر ه ا وكانت ت ت ه ا و ي و ز ع المسلمين قال ايوه فقال يشربوا من أ ل ب ا ن ه ا و أ ب و ا ل ه ا ق اذن ل إ هو النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصفوا على انه أ ي و ة فالمالكيه تمسكوا بالنص قالوا النص بيقول هيشربوا البول واللبن يبقى مخرجات ما يؤكل ل ح م طاهر ماشي الشافعيه قالوا نعم هذا صحيح إنه انما ل ع ر ا ي ي ن ن كذا إ النبي قال مش معنى الحاكم بابل صحيح ما كان و يوديهم حته ومش معنى ما أ م ر ش كل الناس تشرب ا ل أ ب و ا ل و ا ل أ ل ب ا ن صح ولا ا ف ع ي ة الشافعية قالوا إ ن هذا ه وصف لعلاج وبدل العلاج يبقى لناس مرضى بس مش أ م ر عام وخذ ب ل ك يا استاذنا من هنا جاء الخلاف في إ ن ه ا ل ش ا ف ا ل م ا ل ك ي ة تمسكوا بظاهر النص وقالوا بدل يشربوا من أ ب و ا ل ه ا و ا ل ب ن ا قال يبقى إ ذ ا بولوا وراوا اسمها ل ويكن قال لحمه ل أ ن ه للعلاج للتداوي حاضر ي ا س ا د حاضر والله ه ق و ل ه ق و ل والله ه ق و ل الكلام بقى عندنا يجوز التداوي بالنجس يجوز ا ل ت د ا على اطلاقه كده قال لا لا لا ده عندنا شروط دا كان بحثي ورحت بيه مؤتمر الفقه الثاني في الرياض التلاوي بالنجس يجوز هم عندهم على طول ا ل س ع و د ي ة عندهم ل طول ى ع الوضع ده العلاج ا ل ع ل ا ج ب أ ب و ا ل ا ل إ ب ل وبتباع في الصيدليات عندهم إ ن م ا احنا بنقول لا ل ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة بس وعشان ك د ه بنشترط أ ل ا يكون هناك علاج طاهر يعني م ا نلجا ا للشيء النجس والعلاج إ ل ا في ح ا ل ة انعدام الطاهر في حالة انعدام ويشترط أ ن يخبر بذلك طبيب عدل مسلم يعني ي ا خ د شهاده ا ل أ ي ز و من ابتوء ا ل ص ي د ل ي ة إ ن ه ج ا ز الاستعمال مش ل س ه ف يجب حق ل ت ا ر ا م ح ظ و ر ت د ا و ل هناك ع اثار جانبيه لانه يجب ب ى ايوة يبقى إذن يجوز قال مش على الإطلاق. اذا و التداول ز ان ل قال الاطلاق على مش ع اذا ت ي ن ضرورة ل ل ذ ك ي ع ن ي فيش علاجة ل ه و و ك م ا ن ح ا ج ة ق ا ل ن ي خ ب ر ط ب ي ب ب عدل مسلم ن ه هو هو العلاج هو العلاج وعشان كده هتلاقوا في كتب الفكر لواني في صحراء وقابلت واحد مشرك سايح و م ع ه ا ج ز ا ز خ م ر ة و ا ن ي عندي غ ص ة يعني ل و ج ما باكل وقفت في ح ل ق قال احنا في الحين ف ل ا ما ب ن ش ت ن ا ش عم نشرب بنروح عجينه على ضاب قال عشان نحرك اللجمه قال ا قال هياخد اجزازه ل من ر ج ي ب ر ح ه ا كلها أ ي و ة بقدر ما يزيل الغصن نعم <تصفيق> أ ن ت بتكلم ت في إيه بقى يا مولانا, يا مولانا حاضر حاضر يا مولانا ا ل إ ب ل دي مش من ب ه م ة ا ل أ ن ع ا م لينها النبي عن ا ل ص ل ا ة في أ ع ط ا ن ه ا يا عم بالراحه ة ا ل ل يخليك الله يخليك إ ذ ا أ ن ت بتتكلم في ج ز ئ ي ة ب ع ي د ة عن ا ل ج ز ئ ي ة ا لاني بتكلم فيه م ا ج ا س ة غير ا ل أ خ ل ا ق يبقي اذن وعشان كدا حبيبنا بنقول إ ن ه ما يجوز استعمال القياس الفقهي أ و الشرعي أ و ا ل أ ص و ل ي في بعض المساء لي ي ق و ل لك قياس مع الفارق أ ق و ل يا مولاي أ ن ا عندي إ ن ت و كلكم خدتوا ا ل ا ع د ا د ي ة وخدتوا نظريه تطابق المثلثات ولا مش عارفين ه <تصفيق> ا ي و ة يعني لما يبقى عندي مثلث قائم ا ل ز ا و ي ة و ا ل أ ض ل ا ع م ت س ا و ي ة ق ا ل و وجبت مثلث قائم ا ل ز ا و ي ة و م ت س ا و ي ا ل أ ض ل ا ع زي م ق ا ل نحطهم الاثنين على بعض يطلعوا ح ا ج ة و ا ح د ة يعني اه لا دي زي عندي ولا اي أي حاجه ة وزايد و ي ك ق ل م المسلسات تطابقوا يتنين قال يعني أيوة ساطبق المثلثات لن تتصور لما ب ر و ح ت يا م و لكي ا ا ن عشان تتصور بطاقه او ولا كذا ل و او ا بس اتفضلوا كذا